لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي خجيم وجاء للعلوم ن ن الاسلاميه ب م ل س و ع ه النابلسي للعلوم ت ع ق و ا ن ه م ف أ ا ع ن ه إنهم م رئس و و أ الاسلاميه ه م م جنن و أ ه م مجزانا بما جنن كانوا ي ن و ي ح ف و ن ل ل ت ر